سيضر حول حديث صحيح ثبت عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم الذي أ ر ا ه والعلم عند الله أ ن ه ي ج ب على كل مسلم بعينه أ ن يعلم هذا الحديث بنصه ويعلم فقهه وما دل عليه من أ ح ك ا م وما فيه من عظات وعبر خ ا ص ة ونحن في هذا الزمن العجيب الذي انقلبت فيه ا ل أ م و ر وتغيرت فيه ا ل أ ح و ا ل وتلون فيه القوم وكل تحت مسمى شرع الله عز وجل وشرع الله تبارك وتعالى منهم بريء كما سوف يتبين ذلك بجلاء إخواني الإمام الإمام الإمام رواه وهو ورواه ورواه المسلمين الحديث رواه الإمام المسلم صحيح وهو عند الإمام أحمد ورواه أصحاب السنن ورواه أيضا الإمام مالك عند في صحيح معشر مسلم أحمد وهو حديث صحيح صحيح عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا وسيعود غريبا كما ب د أ فطوبى للغرباء هذه ر و ا ي ة مسلم أ م ا غير مسلم فقيل يا رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ومن الغرباء فقال صلى النجزاع ل عليه وآله وسلم ه من القبائل وفي ر و ا ي ة ص ح ي ح ة قال الذين يصلحون ما أ ف س د الناس وفي ر و ا ي ة ص ح ي ح ة قال أ ن ا س صالحون قليل في أ ن ا س سوء كثيرين وفي ر و ا ي ة قال صلى الله عليه واله وسلم أ ن ا س صالحون من يطيعهم أ ق ل ممن يعصيهم هذا الحديث إ خ و ا ن ي ونحن في وقتنا الحاضر وفي بلدنا هذه مصر في أ م س وفي أ د ق الحاده للوقوف على فقه هذا الحديث ابتداء هذا الحديث صنفه العلماء من باب ا ل أ خ ب ا ر ما المعني ب ا ل أ خ ب ا ر كلام العرب إ خ و ا ن ي إ م ا أ ن يكون خبر و إ م ا أ ن يكون إ ن ش ا ء وكذلك كلام ربنا عز وجل وكلام نبينا صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ف إ ذ ا أ خ ب ر ن ا ربنا عز وجل بخبر يلزمنا التصديق الذي ليس فيه شك وليس فيه ريب وكذلك إ ذ ا أ خ ب ر ن ا نبينا صلى الله عليه و آ ل ه وسلم بخبر يلزمنا التصديق لا ريب فيه ولا تردد و إ ذ ا تم التصديق الذي هو واجب و أ ص ل من أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن يلزم من هذا التصديق عمل في الجوارح اوضح هذا بمثال ف أ ق و ل هل ان شخصا هو عندك مصدق شخص من ا ل ب ش ر ي ة عندك مصدق أ ن ت تصدقه في كل ما يخبرك وبينما أ ن ت تسير في طريق قال لك يا فلان إ ل ى أ ي ن تذهب فقلت له أ ذ ه ب إ ل ى م ك ا ن كذا و أ س ل ك طريق كذا فقال إ ي ا ك أ ن تسلك هذا الطريق ف إ ن فيه وفيه وفيه ارجع عن هذا الطريق إ ذ ا هذا الرجل أ خ ب ر ك وهو عندك مصدق إ ن لم يؤثر هذا الخبر في سلوكك ما ص د ق ولا نفعك الخبر فبناء على منزلته عندك وعلو قدره عندك وصدقه عندك ب ت ب د أ أ ن ت تغير من سلوكك وتؤثر وتتاثر ث ر و ت جوارحك وتترك هذا الطريق وتسلك طريقا آ خ ر هكذا المؤمن ب ا ل ن س ب ة ل أ خ ب ا ر المولى عز وجل و أ خ ب ا ر النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم هذا أ ص ل عظيم إ خ و ا ن ي عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يجب علينا أ ن نراعيه ونستعين بالله عز وجل ونطبقه فنبينا صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ن ا وقال ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا ليس هذا ف ح ز ب وسيعود غريبا كما ب د أ إ ذ ا أ ص ب ح ا ل إ س ل ا م بناء ً على هذا النص له ثلاثه مراحل م ر ح ل ة ا ل ب د ا ي ة و م ر ح ل ة ا ل ن ه ا ي ة وبينهما م ر ح ل ة ا ل ب د ا ي ة غ ر ب ة و ا ل ن ه ا ي ة غ ر ب ة وبينهما كان ا ل إ س ل ا م رايته خفاقه م ر ف و ع ة يدين له القاسي بكل شيء ويعترف به ويلتزم به أ و يعطي ا ل ج ذ ي ة عن يد وهو صاغر طيب البدايه خلاص لا نتكلم فيها ل أ ن ن ا لم ندركها تمن ن ه ا ي ه هل يا ترى في وقتنا الحاضر وفي مصرنا هذه وصل الامر إ ل ى ا ل غ ر ب ة ا ل ث ا ن ي ة أ م لا هذا الذي أ ر ي د أ ن أ ق ر ر ه م قبل أ ن أ س ر د ب ق ي ة الحديث و أ ص ك ر كلام أ ه ل العلم في ا ل م س أ ل ة هل يا ترى الوضع الحاضر اللي احنا فيه فعلا ده غربه وهي ا ل م ع ن ي ة بقول نبينا صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدا ننظر إ ل ى ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة إ خ و ا ن ي من ا ل س ن ة ومن الواقع الذي نعيشه ل أ ن من أ خ ط ر ما يتعرض له المسلم وطالب العلم الا ي ع ن الواقع الذي يعيش فيه و ي ب د أ مقفول على نفسه ولا يتدبر ما ي د و ر من حوله إ ذ ا في هذه ا ل ح ا ل ة يعيش في الدنيا ولا يعي وتغيب عنه أ ش ي ا ء و ي خ ف ل عن أ ش ي ا ء ينبغي أ ن يكون على علم تام بها ه و ا ل إ م ا م البخاري في صحيحه عن محمد بن شهاب الزهري جبل من جبال ا ل ح ظ يقول دخلت على أنس بن م انس ل ك أ بن مالك صحابي يقول فدخلت عليه ف إ ذ ا به يبكي أ ي أ ن س يبكي فقلت له وما يبكيك يا أ ب ا ح م ز ة ك ن ي ة أ ن س بن مالك قال والله ما أ ع ل م شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ص ح ا ب ة إ ل ا أ ن ك م تصلون جميعا انظر أ خ ي أ ن س بن مالك شعر ب ا ل غ ر ب ة وهو من ا ل ص ح ا ب ة ولكنه ت أ خ ر ت وفاته إ ل ى س ن ة تقريبا تسعين من ا ل ه ج ر ة فسالوه في أ خ ر ى حياتي ما الذي ابكيك قال أ ش ع ر ب ا ل غ ر ب ة قال واي غ ر ب ة قال ما أ ر ى شيئا م م كان عليه ا ل ص ح ا ب ة إ ل ا أ ن ك م تصلون جميعا أ م ا غير ذلك غيرتم وبدلتم وثبت أ ي ض ا عنه رضي الله عنه و أ ر ض ا ه لما ذهب إ ل ى ا ل ب ص ر ة بعد و ف ا ة نبينا صلى الله عليه وسلم ثم رفع إ ل ى ا ل م د ي ن ة فقيل له يا أ ب ا ح م ز ة ما الذي ت م ك ر وما الذي تغير قال والله ما أ ر ى شيئا مما كنا عليه على عهد نبينا الا النداء أ ي الاذن اذا م س أ ل ة إن ن ح ن ه في وقتنا الحاضر و اعني في وقتنا الحاضر منذ يعني سقوط ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة وقبلها إ ل ى ا ل آ ن غ ر ب ة لا ينكرها إ ل ا أ ح د رجلين إ م ا أ ن يكون جاهلا لا يعرف شيئا و إ م ا أ ن يكون م ك ا ب ر غ ر ب ة ع ج ي م ه في كل شيء لذلك لما ذهب الصحابي الجليل أ ب ي مالك أ ص ب ح ي وقيل له وما تنكر من الذي تجد وهو صحابي قال والله إ ن ك م لا تقيمون الصفوف كما كنا نقيمها على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم اذا نحن في زمن ا ل غ ر ب ة لا شك في ذلك و ا ل إ ج م ا ع يكاد أ ن يكون منعقدا بين علماء العصر من أ ه ل ا ل س ن ة ا ل أ ث ب ا ت قالوا أ ن ا ل إ س ل ا م يمر في ا ل م ر ح ل ة ا ل ح ا ل ي ة بزمن ا ل غ ر ب ة ا ل ث ا ن ي ة ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا قال العلماء أ ي في ا ل ب د ا ي ة لما كان الناس على ج ا ه ل ي ة ت جهلاء وفي ظ ل م ة عمياء دعا النبي ستنبا اليهم ودعاهم إ ل ى الشر المطهر فبدؤوا يدخلون في ا ل إ س ل ا م رجلا بعد رجل فبدؤوا ي ح ع ر و ن ب ا ل غ ر ب ة تخيل مثلا في م ك ة كلها لم يكن من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن في ب د ا ي ة العمر إ ل ا أ ب و بكر وخديده وعلي بن أ ب ي طالب وفي ب ل ك شعروا ب ا ل غ ر ب ة ذي البدايه تبوا ا ل ن ه ا ي ة وسيعود غريبا كما بدا ايقتل وقت من ا ل أ و ق ا ت سيرجع المسلم في زمن من ا ل أ ز م ا ن غريبا كما كان المتقدمون من ا ل ص ح ا ب ة غرباء بين أ ه ل ي ه م و أ ز و ا ج ه م وذويهم يقول العبد الصالح ا ل إ م ا م ا ل أ و ز ع ي امام أ ه ل الشام تعليقا على هذا الحديث ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا وسيعود غريبا كما ب د أ قال أ ن ا إ ن أ ه ل ا ل إ س ل ا م أ و أ ن ا ل إ س ل ا م لا يذهب ب ا ل ك ل ي ة ولكن يذهب أ ه ل ا ل س ن ة فتجد الرجل الواحد في ا ل ب ل د ة ا ل و ا ح د ة سام موجود آ ه ر س م وقوم يتبعون ما يعلمون ويخالفون الكثير ولكن المعني أ ه ل ا ل س ن ة الذين يتمسكون بالكتاب و ا ل س ن ة على نهج ا ل س ر د الذين ما غيروا وما بدلوا وجاءت من حولهم الفتن كالرياح ا ل ع ا ص ف ة فما ز ل ت ه م إ ل ا ص ل ا ب ة وما ز ل ت ه م إ ل ا ق و ة هؤلاء هم الغرباء المعنيون بقول نبينا صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء يقول ا ل إ م ا م ابن رجب ا ل ح ن ب ل ي عليه ر ح م ة الله و أ ه ل ا ل غ ر ب ة ا ل ث ا ن ي ة ع ب ا ر ة عن قسمين بنص الحديث القسم ا ل أ و ل أ ن يصدح نفسه عند فساد الناس وما المعني بالفساد هنا اي ترك ا ل س ن ة واتباع ا ل ب د ع ة اليد وراء ا ل أ ه و ا ء اتباع كل ناعق هذا هو المعني الناس أ ف س د و ا وغيروا وبدلوا ومشوا وراء اهل البدع و ا ل أ ه و ا ء ي أ ت ي هؤلاء القومي ويثبتون على ما هم عليه من الحق و إ ذ ا وقع أ ح د ه م في شيء من الفساد يصلح نفسه هذا القسم ا ل أ و ل أ م ا القسم الثاني من أ ه ل الغربه هم الذين يصلحون أ ن ف س ه م ويصلحون ما أ ف س د ه الناس ت ب ه و ا اخواني و إ ي ا ك ثم اياك أ ن يفوتك قسم من القسمين ان وقعت في شيء تبئ ربك إلى ك و م ا ذ ك ر ن ا في آخر ا ل ل ق ا ء في هذا المسجد المنور بنور الشرع المطهر ل أ ن يكون أ ح د ن ا زنبا في الحق خيرا له من أن أ يكون ر س ان في الباطل ل أ تكون زنبا ف يكون الحق متبعا للحق لا يعبه ب الناس ل ا يعرف ع أحد ك أ ث راسا ف ه وخير لك في لك ل والآخرة د ن من أن تكون ي ا ر أ في الباطل يشار إ ل ي ك بالبنان ويجري وراءك القوم وفي ا ل آ خ ر ة خزي وعار وفي الدنيا ف ض ي ح ة ولكن اصبر يمهلك الله ولكنه لن يهملك ح ا ش ه وكلا واحد فينا إ خ و ا ن ي إ ن لم يتدبر ويعرف ما يدور حوله لا خير فيه بدا ا ل إ س ل ا م غريبا وسيعود غريبا كما بدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فطوبى للغرباء طوبى للغرباء طوبى ل أ ه ل العلم فيها قولين معتبرين القول ا ل أ و ل أ ن ه ا ا ل ج ن ة كما قال تعالى فطوبى لهم وحسن م آ ا ب والقول الثاني ما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د بسند صحيح من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال توب لمن راني و آ م ن بي وطوب ثم طوب ثم طوب لمن لم يرني و آ م ن بي فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وما طوب فقال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم شجره في الجنه يسير الراكب فيها مائه عام ما يقطع ظلها طوبى للغرباء سئل نبينا صلى الله عليه واله وسلم عن الغرباء ر و ا ي ا ت الحديث إ ن كانت م خ ت ل ف ة في الظاهر ولكنها م ت ف ق ة في المضمون وهي لا تخرج عن أ ن هؤلاء القوم ق ل ة قلة في كل بلد تجد البلد الواحد لا يوجد فيه إ ل ا رجل تجد البلد الغفير الكثير العدد ما يوجد فيه أ ح د يبقى المزيه ا ل أ و ل ى و ا ل ص ف ة ا ل أ و ل ى ل ل غ ر ب انهم ء أ كله ومن أ ج ل هذا أ خ ي ف ا ض ل يا طالب العلم يا صاحب ا ل س ن ة أ ي ه ا الغريب لا تنخدع ولا تتزازع ولا يكن في صدرك حرج من أ ن ك وحيدا فريدا ومن كان معك ب ا ل أ م س ومن كان يسير معك تغير وتبدل وتلون احمد الله أ ن ث د ت ك على ما أ ن ت عليه وسله ا ل س ب ا ت حتى تلقاه وصبر نفسك ب أ ن ك من أ ه ل ا ل غ ر ب ة ا ل ث ا ن ي ة واصبر على هذا حتى تلقى الله عز وجل اقول هذا الكلام ل أ ن كثيرا من إ خ و ا ن ن ا يتحرك ب د أ ي في ص د ر ه شيء ويتحرك في قلبه أ ش ي ا ء كيف يكون الجمع الغفير على غير ما نحن عليه وهل كل هؤلاء الناس كلهم على ضلال يا عبد الله دلت النصوص ا ل ش ر ع ي ة ا ل ص ر ي ح ة ا ل ص ح ي ح ة على أ ن الحق لا يعرب ب ا ل ك س ر ة كما صح ذلك عن علي بن أ ب ي طالب وكما أ ش ا ر إ ل ي ه ربنا في كتابه و إ ن قطع أ ك ث ر من في ا ل أ ر ض يضلوك عن سبيل الله وصح عن علي بن أ ب ي طالب أ ن ه قال اعرف الحق تعرف الرجال ولا تعرف الحق بالرجال وصح عن ابن مسعود أ ن ه قال ا ل ج م ا ع ة ما وافق الحق و إ ن كنت وحدك ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا وسيعود غريبا كما ب د أ فطوبى للغرباء في سنن الامام الترمذي وهو عند الامام احمد ايضا وسند الحديث حسن من حديث ابي اميه الشعباني انه قال دخلت على ابي ثعلبه الخشني وهو صحابي فقلت له يا ابا ثعلبه ما تقول في هذه الايه يبقى أبا أمية اشكلت عليه ا ي ة وهو من التابعين طيب يروح فين يروح للصحابي أ ع ل م الخلق الصحابي فذهب إ ل ى أ ب ي س ع ل ب ه الخشني وقال له يا أ ب ا س ع ل ب ه ما تقول في هذه ا ل آ ي ة فقال أ ب و س ع ل ب ه اي آ ي ة يا أ ب ا أ م ي ة قال قوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا عليكم أ ن ف س ك م لا يضركم من ضل إ ذ ا اهتديتم لله مرجعكم جميعا فينبئكم ب ذ ا كنتم تعملون فقام أ ب و ث ع ل ب ة الخشني وقال له على الخبير فقط انت القضى لله وقعت على الخبير لقد س أ ل ت عنها خبيرا س أ ل ت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ب أ ى ا ت العلم من بابه ا ل أ و ح د ولا القضى لله طيب خلاص、بقى. النبي قال لك م ا ذ ايها ا ل م ر ج ع ة يا ي أ الذين آ م ن و ا عليكم أ ن ف س ك م قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ثعلبه ولنا جميعا بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ف إ ذ ا ر أ ي ت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا م ؤ س ر ة و إ ع ج ا ب كل ذي راي برايه فعليك ب خ ا ص ة نفسك ف إ ن من ورائكم الصبر ف إ ن من ورائكم أ ي ا م الصبر كالقبض على الجمر للواحد فيهم أ ج ر خمسين منكم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم م ن أم منهم قال بل منكم وفي ر و ا ي ة ولكنها لا تصح م ر ف و ع ة قال ل أ ن ك م تجدون على الخير أ ع و ا ن ا وهم لا يجدون على الخير أ ع و ا ن ا ايام المتمسك بالشرع و ب ا ل س ن ة و إ ن خالفه الجميع كالقبض على الجمر أ ب ش ر يا من تمسكت ولم تتلون ولم تتغير والحرام عندك هو حرام والحلال عندك هو حلال ما تغير بفتنه وما تبدل بزمن وما تغير بمكان بل هو حرام منذ نزل جبريل إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة بل هو حلال منذ نزل جبريل إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة أ ب ش ر بما يصرك بنص الحديث ل ل ق ا ب ض على دينه أ ج ر خمسين منكم قالوا يا رسول الله منا او منهم قال بل منكم ل أ ن ك م تجدون على الخير أ ع و ا ن ا وهم لا يجدون على الخير أ ع و ا ن ا إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين ونحن في زمن ا ل غ ر ب ة ا ل ث ا ن ي ة والمعني بذلك أ ن ا ل إ ن س ا ن يتمسك بالكتاب و ا ل س ن ة بفهم سلف ا ل أ م ة ف إ ذ ا تمسك بهذين ا ل أ ص ل ي ن العظيمين وشعر ب ا ل غ ر ب ة بين أ ه ل ه وذويه فليعلم أ ن ه على الحق أ و ض ح و أ ض ر ب مثاله انت مثلا اخي الفاضل ذهبت إ ل ى بلد خارجي وفي بلدك ويتم حركتك محدوده تعرف اثنين ث ل ا ث ة فقط ف إ ذ ا اجتمع أ ه ل البلد في م ن ا س ب ة م ع ي ن ة واجتمعت معهم تشعر أ ن ك غريب بالضبط لو أ ن ك في م ص ل العيد في بلدك ا ل إ م ا م خلص والناس خ ب و ا ل بتهنئ بعضها و أ ن ت رجل لست من أ ه ل ا ل ب ل د ة هتسلم على ا ل ح د هتحس نفسك كده ا ن من أنت منذوي إ ي ه غريب كذلك من لم يشعر ب ا ل غ ر ب ة في زمن التكالب على الدنيا بعد أ ن أ ل ب س و ه ع ب ا ء ة الشرع فليعلم أ ن ه ليس من أ ه ل ا ل غ ر ب ة ا ل ث ا ن ي ة كل الناس خرجوا ورفعوا شعار ا ل ش ر ي ع ة وهي منهم بريئه وجلس ق ل ة ف ق و ق ا و ا ل أ ن ه م لم يشاركوا في ب د ع ة وشعروا انهم غرباء وهم في أ و ط ا ن ه م وفي بلدهم إ ي ا ك أ ن تتزعزع واياك ان يتحرك في صدرك شيء فانت من اهل الغربه الثانيه ابشر وسل الله الثبات حتى تلقاه ب د أ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء لما الصفه الاولى من صفه الغرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نسقي الله شو عزاري في مركز ثري واحد قريه الاثنين محاوظه ايش حد كلا ولكن لن تخلو ا ل أ ر ض من أ ح د ه م الصبغه الثانيه انهم يصلحون ما أ ف س د الناس وهذا الذي ندندن حوله ولا نتركه إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة مهما تربص بنا الخائبون وفعل بنا الخبثاء وقالوا في حقنا ما قالوا يستحل أ ن نترك هذا ا ل أ م ر إ ل ا أ ن يفصل العنق عن الجسد يصلحون ما أ ف س د الناس ب د أ و ا يغيرون في المعتقد يغيرون في س و ا ب ت ا ل ش ر ي ع ة وصل ا ل أ م ر ب أ ح د ه م ب ج ر أ ت ه بل بوقاحته انه قال ليس هناك أ ي خلاف البته بيننا و بين ا النصارى و غيرهم كلنا سواء لم نسكت أ ب د ا ل أ ن من صفات أ ه ل ا ل غ ر ب ة ا ل ث ا ن ي ة يصلحون ما أ ف س د الناس ف إ ذ ا تكلموا وغيروا وودلوا وفينا نفس ينبض ولسان ينطق سنتكلم و ا ل ح د ة معنا والدليل حليفنا و ن س أ ل الله عز وجل الرشد والصواب و ن س أ ل ه ا ل إ خ ل ا ص في القول والعمل ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا وسيعود غريبا كما ب د أ الوصف الثالث قال فيه النزاع ب ي عليه صلى الله عليه وسلم ن من القبائل النزاع من القبائل في أ ص ر عن خالد بن الوليد و ي خ و ن ا يرعب يقول عليه ر ح م ة الله إ ن ا ل ف ت ن ة حق ا ل ف ت ن ة أ ن تكون في بلد يعمل فيه بالبلاء فتريد أ ن تنتقل إ ل ى غيره فلا تجده فلا تجده ان ا ل ف ت ن ة حق ا ل ف ت ن ة أ ن تكون في بلد يعمل فيه بالبلاء بالتلون والتلاعب بالنصوص و ل ب س ع ب ا ء ة ا ل ش ر ي ع ة على غير أ ه ل ه ا تريد أ ن تخرج لمكان آ خ ر أ ط ي ب و أ ط ه ر فلا تجده النزاع من القبائل أن ينزعون من أ م ا ك ن ا ل ب د ع ة والضلاله الى أ م ا ك ن ا ل س ن ة والهدي والرشاد ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا وسيعود غريبا كما ب د أ فطوبى للغرباء أ خ ي المسلم أ خ ت ا ل م س ل م ة إ ن كنت بحق ولا تجامل نفسك م ا تجامل ل أ ن ك إ ن جاملت نفسك فقد كذبت عليها ومن أ ق ب ح أ ن و ا ع الكذب أ ن يكذب الرجل على نفسه إ ن كنت من أ ه ل ا ل غ ر ب ة ا ل ث ا ن ي ة فاسمع ما يقال لك يعني إ ي ه يعني أ ن ت مثلا مع ع ي ا ل ك وعائلتك وقبيلتك وحيك عايش ولكن حس ا ن ت غريب ن س ب ح لها يخرجون وانت قاعد ن س ب ح لها م ن ي ك ل م و ا و أ ن ت ساكن فشعرت بالغربه ومعك ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة على أ ن ما أ ن ت عليه هو الحق كنت كذلك فاسمع أ خ ي المبارك ما يقال لك طيب و إ ن لم تكن كذلك و أ ع ي ذ ك بالله من ذلك فارجع إ ل ى نفسك ب و ق ف ة صدق مع النفس وتمثل ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة من الكتاب و ا ل س ن ة ومن باب التنزل في كلام المخاطب ارجع إ ل ى كلام هؤلاء الذين تلونوا وتغيروا قبل أ ن يبدلوا تجد أ ن الحق أ ب ل ج أ و ض ح من شمس النهر إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين ما الواجب على أ ه ل ا ل غ ر ب ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يفعلوه حتى ي ظ ل على ما هم عليه من الحق حتى يلقوا الله عز وجل ما الواجب ك ن ذ ا ا ل مين ف ق ى إ ن شاء الله لي ولكم ولكل من كان على ما نحن عليه ما الواجب علينا حتى نظل على ما نحن عليه واجب علينا إ خ و ا ن ي كما قرر ذلك ا ل أ ئ م ة وسيأتي بالدليل ث ل ا ث ة أ م و ر م ع ت ب ر ة ا ل أ م ر ا ل أ و ل اللي يجب علينا ان ن ت ه ت م س ك به حتى أ ل ق ى الله التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ص ح ا ب ة الدليل على ذلك في الترمذي وعن د ا ل ن س ا ئ ي حديث ان ل ل ر ا ا س النبي ي ة أن ا صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعش منكم يعش بعدي فسيرى اختلافا فعليكم س ي كثيرا ر ى اختلافا ف بسنتي و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها ب ا ل ن و ا ج د و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن كل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ضلاله وكل ضلاله في النار من يعيش منكم بعدي ف ص ي ر اختلافا كثيرا فعليكم الفال التعقب و ا ل م ب ا ش ر ة بسنتي د و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين من ب ع د عضوا عليها بالنواجذ و إ ي ا ك م تحذير ومحدثات ا ل أ م و ر المحدث المعني بالحديث التحذير منه هو أ ن يسلك ا ل إ ن س ا ن مسلكا ما سلكه نبينا يتقرب به إ ل ى ربه أ و يظن بهذا المسلك أ ن يصلح ما وقع الناس فيه من فسد ده باختصار إ ي المحدث ك م محدثات ا المحتف هو أ ن يسلك المسلم مسلكا يتقرب به إ ل ى الله ما سلكه نبينا ولا ا ل ص ح ا ب ة محدث و ب د ع ب إ ج م ا ع وجه الثاني أ ن يسلك مسلكا لم يسلكه نبينا ولا ا ل ص ح ا ب ة يظن بزعمه بهذا المسجد أ ن ينشل البلاد مما وقع فيه من فساد و أ ن يصلح البلايا عند الناس محدث محدث باتفاق اياكم ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن كل م ح د ث ة بدعه وكل بدعتهم ضلاله لذلك عند الحاكم بسند صحيح وعند الطبراني أ ي ض ا من حديث أ ب ي واقد الليثي يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أ م ا إ ن ه ا ستكون فتن كقطع الليل المظلم يقول ابو واقط وما المخرج وما المخرج وكان النبي السلام يجلس على بساط حصيره يعني ف أ م س ك النبي السلام بيمينه البساط وقال تمسك بالكتاب و ا ل س ن ة كما أ م س ك أ ن ا بهذا البساط تمسك بالكتاب و ا ل س ن ة ل فتن مش واضحه كيف اقدم عقلي على وحي ربي كيف أ ب غ ي ا ل م ص ل ح ة فيما حرم ربنا سلكوا الشرك ووقعوا فيه إ ل ى أ ذ ا ن ه م بل وقعوا فيما يؤدي إ ل ى الكفر ص ر ا ع و ظ م و ا بزعمهم أ ن ه م يريدون صلاح البلاد والعباد أ و ر ض ه ا سعد وهو مشتمل ما هكذا يا سعد طورت ا ل إ ب ل يقول أ ب و واقد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ه ا ستكون فتن فقال معاذ أ م ا تسمعون يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن فقالوا يا رسول الله وما المخرج انظر قال عليك بالامر أ م ر ل ل عليك ل أ أ و ب ا ا ل أ و ل ما المعنيه ب ا ل أ م ر ا ل أ و ل القرون الثلاثه ا ل م ف ض ل ا ل ص ح ا ب ة وقبلهم زمن ا ل ن ب و ة وزمن التابعين عليك ب ا ل أ م ر ا ل أ و ل إ خ و ا ن ي محشر المسلمين روى ا ل إ م ا م الحاكم المستدرك بسند قال عنه ا ل ز ه ب ي صحيح الاسناد من حديث أ ب و الطفيل يقول كنا ب ا ل ك و ف ة ازطر علينا ع رجل فقال خرج الدجال يقول أبو ل ا ط فامتلكنا ي ل ف الرعب وذهبنا إ ل ى ح ذ ي ف ة ا بن اسيد و ه من ا ل ص ح ا ب ة فقلت له يا أ ب ا سريده يزعم رجل أ ن الدجال قد خرج قال أ ق ع د اجلس فجلس أ ب و الطفيل ثم قال لهم حزيفة بن ان أسيد إن الدجال لن يخرج ا ل آ ن وله علامات ثلاث أ م ا ا ل أ و ل ى ف إ ن ه أ ع و ر و إ ن ربكم ليس باعور و أ م ا ا ل ث ا ن ي ة مكتوب بين عينيه كافر ي ق ر أ ه ا ا ل أ م ي والكاتب و أ م ا ا ل ث ا ل ث ة لا ي ص خ ر له من المطايا إ ل ا الحمار ف إ ن ه رجس فوق رجس ثم قال ح ذ ي ف ة و د ا محل الشاهد من الحديث ل أ ب ي الطفيل أ م ا غير الدجال أ خ اخاف ف عليك الدجال غير أ ع ل ي ك قالوا وما هو يا أ ب ا سعيد ة قال فتن كقطع الليل المظلم قال أ ي الناس فيها شر انظر أ خ ي الفاضل و أ ع ر ن ي أ ذ ا م ا ص ا غ ي ة وقلوبا و ا ع ي ة فتن قال ل ل ي ابو ل قال م أ الطفل ي أ ي الناس فيها شر قال كل خطيب مسقع وكل راكب موضع كل خطيب مسقع قال العلماء أ ي ا ل ب ل ي غ المفوه الذي يدعو الناس الى ا ل ب د ع ة ويمشي الناس وراءه هذا شر الناس كل خطيب مسقع وكل راكب موضع اي راكب يسرع اذا سمع النائق يخرج ويخرج معه ن س ا ؤ ه وبناته وان لم يخرج ينكر عليه شر الناس شر الناس كل خطيب مسقع راكب موطع قال و وما ا يا أبا ا سريجة وما خير لهم ن الفتن ا قال س أي في ل كل غني خفي فقال أ ب و الطفيل يا أ ب ا سريج لست بغني قال له كن كابن ا لبون ل لا ظهر يركب ولا د ر ع يحدب يبقى الواجب علينا الأول في الأول التمسك أ و إخواننا ل ل ا ب ا ل أ م ر ا ل أ و ل بالكتاب و ا ل س ن ة على نهج سلف ا ل أ م ة طيب لو أ ش ك ل عليك ا ل أ م ر مش و ط ح ا ل أ م خلاص اعتبروا من المتشابه والزم بيتك وابعد عن مواطن الفتن اسأل الله تبارك وتعالى هداة والرشاد لي ولكم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 يثبتنا الله عز وجل على الحق علينا التمسك ب ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ي بالكتاب و ا ل س ن ة بفهم سلف ا ل أ م ة الواجب الثاني وهو إ ذ ا خيرنا بين العجز والفجور فليخطر أ ح د ن ا العجز على الفجور م ع ن ى الكلام ذا هل عليه دليل وهو عند الطبراني وسنده صحيح من حديث ا ب و ر ي ر ة قال النبي صلى الله عليه واله وسلم س ي أ ت ي على الناس زمان إ ذ ا خير أ ح د ه م بين العجز والفجور فليختر العجز على الفجور م ا ا ل م ع بالعجز ن ى ا ل ت أ ن ي والتؤده وعدم التصرع تبول ف ت و ا ل ت ص ر ف لما ي أ ت ي عليك زمان تخير انظر إ ل ى هذا سارع وعدل و ي أ ت ي كل خطيب مسقع يلبس ا ل أ م ر ويغير ويبدل ويلبس الباطل ثوب الحق و ع م ه الناس مساكين يندفعون خلفه ب ح م ي ة حب ا ل ش ر ي ع ة لا مخالف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليختر ا العجز على الفجور أ ي التؤذى وعدم التصرع والتروي يختارهم و ي م ك س عليه ولا يسارع وليختر ا العجز على الفجور أ م ا إ ذ ا اختار الفجور وهو التسرع ويسير خلف كل ناعق ويمشي خلف كل زاعق هذا لا شك أ ن ه سيقع في الفتن وهو لا يشعر لما اذا خير أ ح د ن ا بين العجز و ا ل ف د و ر فليختل العجز على ا ل ف د و ر الامر الثالث وهو, وهو علينا أ ن نرتبط ب إ خ و ا ن ن ا الغرباء برباط وثيق حتى يهون بعضنا على بعض الغربه التي نعيشها ت م ا حينما يذهب مصريان في غير مصريهم يكون بينهم من ا ل أ ل ف والموده و ا ل م ح ب ة و ا ل ز ي ا ر ة ليه يقولك أ خ ي نهون على بعضنا اليومين اللي احنا عايشينه كذلك أ ن ت ا ل آ ن في زمن ا ل غ ر ب إ ذ ا نظرت في ب ل د ي ممكن لا تجد من أ ه ل ا ل غ ر ب إ الا شخص واحد ففي هذه ا ل ح ا ل ة لابد أ ن ترتبط معه برباط وثيق لا بد أ ن تغض الطرف عن هفواته ولا بد أ ن تغض الطرف عن زلاته اذا كلمنا ا في حق من أ ه ل ا ل غ ر ب ة أ م اهل ا ل ب د ع والضلاله لا كرامه يذاع أ م ر ه م وينشر ضلالهم ويحذر منهم ب أ ع ي ا ن ه م فلم يعد ا ل أ م ر يحتمل فانخدع بهم الناس واختلط الحابل ب ا ل نابل وكل يدعي و ص ل ا بليلى ة وليلة إخواني لا تقر لهم بذلك شاهد إخواني أهل الغربة الثانية الذين شاهد تقر ع الحق الصريح من الكتاب من وليلى ا س ن ة ا ل ذ ن ا ح حلال يستحق يتحول ل ل ل ا عندهم أن إ حرام إ لا في حالة ضرورة تقر د بقدرها ا و لهم ح ر ا م ع ن د حرام لا حالة لا تجوزه ب ل الأحوال ا إلا إ ذ ا ا قرره ل أ أهل أهل ث ب الغربة ا العلم هؤلاء إذا رجلا ت وجدت من من فارتبط معه برباط وثيق وشد على ساعده حتى يشد على عضضك حتى يهون بعضكم على بعض ا ل غ ر ب ة ا ل ش د ي د ة التي نعيشها في هذا الوقت الحاضر اخواني مع شر المسلمين هذا ا ل أ م ر أ ر د ت يعلم الله عز وجل أ ن أ ذ ك ر به نفسي و إ خ و ا ن ي الذين ما عهدت منهم إ ل ا التمسك ب ا ل أ د ل ة والثبات عليها مهما قل عددهم ومهما تكلم في حقهم سفهاء ا ل ب ش ر ي ة و ح س ا ل ة المجتمع أ ر د ت أ ن أ س ت ع ي ن بالله أ و ل ا ثم بهذا النص النبوي ا ل ش ر ي ف ليكون عونا لنا ب ع ض الله عز وجل حتى نعلم أ ن ن ا ع ل ى الحق من الكتاب و ا ل س ن ة ومن قال غير ذلك فليرنا قرنه وليظهر ما في جعبته ولن نجد في جعبته إ ل ا الكلام الاصلع والكلام الهابط فاثبتوا على الحق وتمسكوا بما انتم عليه ولا تغتروا بكثره اهل الضلاله ولا بفصاحه السنتهم ولا بكثره علمهم وعملهم فوالله ما هو الا سراب ما هي الا سويعات وغدا سيظهر الامر وتنجلي الحقيقه وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله والله عز وجل من وراء القصد أسأل أمرنا الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد اللهم تبارك اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في、أمرنا. وثبت أ ق د ا م ن ا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إ ل ا غفرته ولا ميتا إ ل ا رحمته ولا مريضا إ ل ا شفيته ولا هما ل إ ل ا فرجته ولا كربا إ ل ا ن ف س ت ه ولا عسيرا إ ل ا ي ص ر ت ه ولا ضالا إ ل ا هديته ولا أ س ي ر ا إ ل ا فكئته ولا غائبا إ ل ا إ ل ى أ ه ل ه سالما غانما رددته اللهم ن ص ر ا ل إ س ل ا م واعز المسلمين و أ ذ ل الشرك والمشركين اللهم اجعل بلدنا هذا آ م ن ا وسائر بلاد المسلمين اللهم اللهم اجعل بلدنا هذا آ م ن ا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلدنا هذا امنا وسائر بلاد المسلمين اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا ل ف ت ن ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا ل ف ت ن ما ظهر منها وما بطن اخواني محفوره المسلمين ك ل م ة ا خ ي ر ة وهي ع ب ا ر ة عن محورين المحور ا ل أ و ل من باب ما جوزه العلماء و أ ج م ع ت كلمتهم علي ه أ س أ ل ك م أ ن تدعو لنا أ ن يعجل الله عز وجل ش ف ا ء ن ا حتى نعود إ ل ى دعوتنا وهذا أ م ر أ م ر ن ا به ربنا عز وجل أ ن يطلب المسلم ا ل د ع و ة من أ خ ي ه الصالح ونحسبكم إ ن شاء الله عز وجل من الصالحين ا ل أ م ر الثاني ل أ ن ن ي ل ت م ك ن من الكلام أ ك ث ر من ذلك إ ن شاء الله عز وجل س أ ب د أ في دروسي في هذا المسجد المنور بشرع الله المطهر من الغد إ ن شاء الله عز وجل من ا ل س ا ع ة ا ل ت ا س ع ة صباحا حتى بعد العشاء ل س ا ع ة في د ر ا س ة الكتب ا ل ت س ع التي ب د أ ن ا فيها من ف ت ر ة إ ن شاء الله غير ق ص ي ر ة وكما َََ تعلمون َََُْ م َ ن ْ ق َ ط َ ع ن َ ا الا َّ رغم ََْ أ َ ن ْ ف ِ ن َ ا ولكن ََِْ ك َ ل ِ م َ ة ً أ َ ق ُ و ل ُ ه َ ا يسمعها َََُْ الجميع َِْ ط َ ل َ م َ أ َ ن َ فينا ِ نفس ٌَ ينبض َ ولسان ٌََِ ينطق َِْ لن َْ نكف َُْ ولن َ نسكت عن بيان الحق والتحذير من اهل البدعه والضلاله مهما علا شانهم وكثر عددهم ايضا ا ع ل ا َ ا خ و أ ن ما حدث لنا لا يخرج عن أ م ر ي ن اثنين إ م ا أ ن يكون من ذنوب اقترفناها ف أ ر ا د المولى عز وجل أ ن ي ع د ل لنا ا ل ع ق و ب ة في الدنيا فله الحمد في ا ل أ و ل ى و ا ل آ خ ر ه و إ م ا أ ن تكون ا ل ث ا ن ي ة وهي ما نرجوه ان يكون الله عز وجل أ ر ا د أ ن يرفع لنا الدرجات وهذا نرجوه من الله ولكن لا نقطع به من باب اتهام النفس أ ل ا وليعلم الجميع أ ن ما شيع و ا ن ت ح ر على لسان بعض أ ص ح ا ب اللحى أ ن ما حدث معنا من بعض الناس كان بسبب خلافات م ا د ي ة هذا كذب صراح وحاشانا ومن الله عز وجل ا ل ع ص م ة والسداد أ ن ن أ ك ل أ م و ا ل الناس بالباطل بل والله خ ش ي ة الرياء لتحدثنا عن ما ضاع منا من أ م و ا ل وتركناها لله عز وجل ما حدث إ خ و ا ن ي هو تسلط من أ ه ل ا ل ب د ع ة أ ر ا د و ا ان يرعبوا القوم و أ ن يفعلوا بشخص منهم ما فعلوه مما ما ق ر أ ت مثله ولست مبالغا ما فعل معي ما ق ر أ ت مثله إ ل ا مثل ما فعله مشركوا م ك ة مع أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنى هذا أ ن أ ت ه م القوم بالشرك أ و أ ز ك ي نفسي ولكن لا ر ح م ة ولا ش ف ق ة ولا ر أ ف ة والله عز وجل من ورائهم محيط ولله عز وجل الحمد في ا ل أ و ل ى و ا ل آ خ ر ة وله الفضل والمنه ان ردنا و أ خ ر ج ن ا من بين أ ي د ي ه م سالمين بحوله وقوته لا فضل م خ ل و ق إ ل ا لله ولا منه ل أ ح د إ ل ا لله فله الحمد في ا ل أ و ل ى و ا ل آ خ ر ة و أ س أ ل الله تبارك وتعالى كل من دعا لنا أ و وقف بجوارنا في هذه المحنه و إ ن كان هذا من حقنا عليه وله حق علينا أ س أ ل الله عز وجل أ ن يجزيه عنا خير الجزاء و أ ن يجعل ما فعله في ميزان الحسنات يوم العرض على الواحد الديان إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه Voilà.